Ik Go We gaan beginnen met de afspraken van de kerk van de صرفوا <تصفيق> ولا تزروا وَاذِراً إِذْ ذُرِئَ قُرًى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ Weerzijds spreken en الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إِذَا خوله نعمة من غنسي فسئ ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أن داد ليضل عن سبيله قلت بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار mm <sighs> I'm وربهم لهم غرف من فوق غرف مبنية تجل من تحت لفضيله الدكتور محمد ja. I'm dan هل يستويان مثلا الحمد You. <laughs> you. Mm -hmm. You Bye-bye. Wel, والذي... Een verhaal van de En Dat Aan en... كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين سفي جهنم ما مس Oh. Uh -huh. بَلِ الَّذِينَ فَسَقُوا Oh. One, قُلِ مَن يُعَذِّبُ عَلَى الْكَافِرِينَ <تصفيق> إِذَا المسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة